على موقع دي كيمو. لما تلاقي الدنيا واحده واحده بقت تحلو يبقى رمضان جانا أحلى ليالي في اجمل جو ثلاثين يوم I'm عنداي كلنا قاعدين هننزف فرحه وسعاده شهر البركة بينه كرماته على الكل بيفرح ويراري من اول هلاله يهل على سم وصلاح cree alla mostra di Giotto